الله أكبر الله خطبة عيد الفطر المبارك لفضيلة شيخ العلمة محمد بن عبد الله الإيمان حبيبه الله تعالى أن نتعاون على جبع الفتن التي قد صارت مجلهمة والتي قد عطفت بمن عطفت ونسفت من نسفت وأخذت من أردت ونتعاون على المكايدات والمؤامرات التي قد أفرمت في ليل فيها بيان لماذا وثيقة التعايش بيننا وبين الحرديين وقد جرى بيني وبين السيد عبد الملك الحردي جرى بيني وبينه الاتفاق أنا وثيقة التعايش وهذه الوثيقة إن الدافع لنا إليها إنه المحافظة على الإسلام وسلامة الأعراض وصيانة الدماء وصيانة الدماء والحفظ على الأموال فهذه الوفيقة التي جرت كما سمعتم كانت من أجل مصالح عظيمة ومنات جثيمة للعباد والبلاد بحمد الله رب العالمين أنا وإن أمري لا يزال في يدي بحمد الله فليس لأحد علي كبيل إلا بالحق فمتى جاء الحق فكلنا من تحت الحق كلنا من تحت الحق كلنا عبد لله لسنا عبيدا لأحد فما عملنا إلا من أن يقيم ديننا وان نصلح دنيانا ان يقيم ديننا وان نصلح دنيانا بسم الله الرحمن الرحيم لتبت عيد الفطر المبارك بتوجيهات شيخ العلماء محمد بن عبد الله الامام حبيب الله تعالى يعني 1400 و 35 من وجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وفيها بيان لماذا وثيقة التعايش بيننا وبين الفوديين